عَنَّا بِالنَّخْلِ فِيهَا ثَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ لَكُمْ فِيهَا ثَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالذَّهْنِ وَصِبْغِ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 مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سنعنى بهذا في